لأجاريهم قلت ظاهر ما فيهم فبدوت شخصا آخر كي أتفخر وظننت أنا أني بذلك حست غنى فوجدت أني خاسر فتلك مظاهر لا لا لا نحتاج المالة كي نستاد جمالا